الوطن يبني شبيه الأم ان رادت ترضع وتفطم ان رادت توهب وتحرم تحرم باي حالة اسمها الام الوطن يسكن خلايا الدم غريزة تسرع عبر الدم لما نوت بالغربة تظل الروح تلفانة حزينة مشرده بالأم الوطن عزة وكرامة وصحبة الوجدان الوطن صبر العزيمة وقوة الايمان الوطن يبني ما هو لفلان او لفلان وابن فلان الوطن يبني ما هو طابع ولا هاتف ولا عنوان الوطن يبني ما هو سايب يصير بلحظة مجنونة لاي لا من كان الوطن للي جذورا مثبتة بتاريخ يجزاحم مع الازمان الوطن للي يخلي مخضره ويزرع بالصخر بالصخربستان الوطن للي سمى حتى وصل مرحلة انسانا وطن ساكن اشق بينا ولو غبنا الوطن للي بنى اللبنة على اللبنة الوطن للي لاجلره نذر نفسه ورخص بابنه الوطن للي يرد الغارة بالغارة على الله توكل وجابه ابد ما تنطفي ناره الوطن يبني رقم واحد وبعد مية يجي العالم الوطن ناموس للي خجل. إبنهاية هذا الوطن يبني وطن عرض البني آدم عرض البني آدم عرض البني آدم.